بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه لمزه قال ابن عباس هم المشاؤون بالنميمه المفرقون بين الاحبه الباغون للبراء العيب ومعناهما واحد وهو العياب وقال مقاتل الهمزه الذي يعيبك في الغيب واللمزه الذي يعيبك في الوجه وقال ابو العالية والحسن بضده وقال سعيد بن جبير وقتاده الهمزه الذي ياكل لحوم الناس ويرتابهم واللمزه الطعان عليهم وقال ابن زيد الهمز الذي يهمز الناس بيده ويضربهم واللمزه الذي يلمزهم بلسانه ويعيبهم وقال سفيان الثوري ويهمز بلسانه ويلمز بعينيه ومثله قال ابن كيسان الهمزه الذي يؤذي جليسه بسوء اللفظ واللمزه الذي يومض بعينيه ويشير براسه ويرمز بحاجبه وهما نعتان للفاعل نحو سخرة وضحكة للذي يسخر ويضحك من الناس وأصل الهمز الكسر والعض على الشيء بالعنف ثم وصفه فقال الذي جمع مالا وعدده أحصاه وقال مقاتل استعده وادخره وجعله عتادا له يقال أعددت الشيء وعددته إذا أمسكته يحسب أن أخلده يحسب ان ماله اخلده في الدنيا يظن انه لا يموت مع يساره كلا لينبذن في الحطمه كلا رد عليه الا يخلده ماله لينبذن ليطرحن في الحطمه في جهنم والحطمه من اسماء النار مثل سقر ولظى سميت حطمه لأنها تحطم العظام وتكسرها وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة أي التي بلغ ألمها ووجعها إلى القلوب والاطلاع والبلوغ والتطلع بمعنى واحد يحكى عن العرب متى طلعت أرضنا أي بلغت ومعنى الآية أنها تأكل كل شيء منه حتى تنتهي إلى فؤاده قاله القرضي والكلبي انها عليهم مقصده مطبقه مغلقه في عمد ممدده قال ابن عباس ادخلهم في عمد فمدت عليهم بعماد وفي اعناقهم السلاسل سدت عليهم بها الابواب وقال قتاده بلغنا انها عمد يعذبون بها في النار وقيل هي اوتاد الاطباق التي تطبق على اهل النار أي أنها مطبقة عليهم بأوتاد ممددة وهي في قراءة عبد الله بعمد بالباء قال مقاتل أطبقت الأبواب عليهم ثم سدت بأوتاد من حديد من نار حتى يرجع عليهم غمها وحرها فلا يفتح عليهم باب ولا يدخل عليهم ريح والممددة من صفة العمد أي مطولة فتكون ارسخ من القصيرة